بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه فات صف فزاجرات زجر فاتليات ذكر ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملائكه الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب فاستفسهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون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 احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون فانما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون وقالوا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ أَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَدْخُلُهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فانهم الى صراط الجحيم وقفوا ان المسؤولون وقفوا ان المسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساملون لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتون ناصرون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 بِنَاءَ إِنَّ لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّ كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ 126. إنا كذلك نفعل بالمجرمين 127. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 128. ويقولون أئنا لتاركون اتانا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 122. أولئك لهم رزق معنون 123. فواكه وهم مكرمون 124. في جنات النعيم 125. على سرر متقابلين يُطافُ عَلَيَّ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ نَذَتِ الشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْنٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ عِندَ الْقَاصِرَاتِ الطَّرْفِ عَيْنٍ كأنهم نبيذ مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائلم منهم اني كان لي قرين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 ان هذا له الفوز العظيم ان هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اذ ذلك خير نسلا ام شجره الزقوم ان جعلناها فتنه للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّمَا رَجَعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَنَنَامَ الْمُجِيبُ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 ايف كان اليه دون الله تريدون فما ظننتم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فرأى الى فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تلحتون والله خلق كل ما تعملون قالوا بنو له بنينا فانقوا في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ربي بي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابا اتفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلم لا اسلم ما توله الجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجز المحسنين ان هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم ذالكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ عَلَاءَ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِم مُّحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُّبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَأَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينُ وَهَدَيْنَاهُ نَصْرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلَيْنَا سَأْلُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ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 سلام على ياسين ان كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان له قل من المرسلين ادنا جيناه واهله اجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وانكم لتمرضون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون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 وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون الا انهم من افكيم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون املكم سلطان مبين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 فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحٌ جَحِيمٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّالِحُونَ يُنبِئُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 فإذا نزل بساحه فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون